بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والذين يظمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أن فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والقامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله من الكاذبين والخامسة أن رضا الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواه حكيم بزاكم أحسن الضالب هنا في قوله جل في علا الذين أرمون أزوجهم ثم ألم يأتبوا أربعة شهداء فاجردوهم ثم أرمون أزوجهم ثم أرمون أزوجهم ولم يأكلون لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدت أحدهم أربع شهدات وقرية أربع شهدات بالله إنه لا من الصادقين والخامسة والخامسة أن العنة الله عليه كان من الكاذبين ويضرع عنها العذاب والذين أردون أزوجهم سبب زول هذه الآيات حديث حديثة هلال بن أمية رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أمر أحدهم ان يقبروا بذلك وأن يراجع أن يستلم في مستهار هذه المسالة لأنها جاء قال رسول الله يعني إذا رأى الرجل مع امرأة رجلاً فإن تكلم دردت في ظهره سكت على قهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال البينة أو حد في ظهرك هذا الوضع قال بالبينة أو حد في ظهرك وهذه فيها تلالة واضحة للدن أن الأعراض ليس بالهين الكلام فيها فلذلك قال البينة أو حد في ظهرك ف خرج هلال حتى استدعانه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد الله لك مخرجا فقال قد الله لك هلال مخرجا وكان المخرج هو آية اللعان نزلت على هلال النميار رضا الله عنه وعرضاه نزلت في هلال النميار لكنها عم في الجميع والأصل هنا أن العبرة وعلى الله بخصوص السبب عليه السلام وبركاته تأخرت كثيرا نحاياة وليمان هذا التاخير غفر الله لك نعم, نعم. ولذلك قال لنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام في ظهرك اتي لي باربعه شهداء والا حد في ظهرك كما قلنا لان الاعراض شديده جدا الكلام في الاعراض ليس بالهين ولذلك انت ترى الشرع يعني جاء يحافظ على على اضرارك خمس منها مساء فلذلك قال اتني بأربعة شهداء وإلا حد فحد في ظهرك فنزلت هذه الآية فنسخ حكم الجلد في حق الزوج القالص طبعا هذه الآية التي جاءت منقذة للزوج والزوجة جاءت منقذة للزوج والزوجة فالمسألة هنا ألتقية في هذا الباب مع أن نزول نزول لهلال نزول آية لهلال من أميان وليس هذا تصريصا ابن الله لا بخصوص السبب وأنه قد كان قد رماها برجل وثمان وهذه طبعا فيها إشكالات فقرية كبيرة جدا لسنا في صوت الكلام في التفسيص لسنا في المسائل الفقرية في عند حدود نتكادم فيها في هذا الباب إذا قادف الرجل زوجته بالزنة لا دي ما وحد إذا قادف الرجل زوجته بالزنة فإن لم يأتي بالبينة لا دي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك ابن مية قال أربعة شوق وإلا حد في ظهرك البيينة أو حد في ظهرك فلما كان الأمر يشق على الإنسان لأن سعد, سعد بن شعب بن عبادة سمع بن سلم يقول بذلك فقال يا الله أدخل فأجد عليها لكع بن لكع ثم أأتي أنتظر وأأتي بأربعة شهداء والله أعلونه بالسيف أرم صفح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غير شعب والذي نفسي بيده لأنا أغير منه وأن الله يرم مني وقد جاء بسند وكان فيه كلام عن أمام القطاب رجل اشتكى لو قال دفلت فوجدت بينا في إيديها فضغطت بينا إيديها يعني قتلته قال إن وجدت ذلك فعد على ما, على ما تفعل الغرض المقصود بأن المخرج الشرعي كان في هذا الباب دون أن يدخل في هذه المسائل الخطفية أو مسائل طبعا ليس بهين أن الجميل العلماء قالوا له قتل له به قصاصا في هذا الباب لأنها دريعة لأن أي واحد أصلاً يكون فيه عدوه بينه وبينه أحد يفعل ذلك فأنزل الله على آية اللعن وآية اللعن هو أن يشهد أربع شهادات بأنها فعلة بفحشة أن يشهد أربع شهاد أنها فعلة بفحشة فإن أخرط وسكت ذات عليها الحد وهو بريئة من الحد وإلا فإن أقصر من ذلك أو هي كل منهم يذهب إلى حال سبيل وتكون البينون الكبرى كما سنبين هل يحل أن بعد ذلك أو لا هذا سنبينه فإنك لتدوج عن اللعان عليه حد القصف يعني لو هو تراجع عن اللعان عليه حد القصف فالنصار سبت في حق القصف ولا نجات له إلا أن يأتي بالبينة شهود أو أنه يلاعن فإنك لعد الملعن لابد من أن يحد حد القصف ويجد الثمانين تدى وإن نكرت الزوجة عن اللعان يعني هو لا عن أربع أقسم بالله أربع شهداء أربع أيمانات بأنه رأى رجلا عليها وهذا وأتى بالخمسة التي يقوم فيها هي الموجبة فأقسم وهي نكرت عن القسم يعني يدفع عنها ويدرع عنها الحد أن تقسم أربع أيمانات أيضا ثم الخمسة تقسم الخمسة على ذلك على أنه لم يحدث هذا الكلام فتدرع عنها العداد فإن نكلت عن ذلك فإن نكلت عن ذلك فإنها تحد ترجم حتى الموت يقام عليها الحد وترجم حتى, حتى الموت وإن كان بعض العلماء من الأحناف وإيضا رواية عن أحمد قالوا تحبس حتى تلاعن أو تخر بالزنة في إحدى الروايتين عن أحمد وأيضا يعني قال فروان يخلى سبيله سبيل هو الحق أنها ان نكلت وخيم علي الحد على قوم ملكية وشفعية ورحمة قال أن أبو حنيفة لا يحد واحد منهما بس حتى يلعيد لكن الحق أنه عند النقول كما قال الملكية وشفعية وروايا أحمد عند النقول يقام قوم الحد إذا نكل الزوج عن عن القسم يحد لأنه يتضف إن نكرت عن يمين كأنها صدقة في قصر فيقاب عليها أحد إذا ثبت ذلك فإننا نقول لا تصح الملعنة إلى الحوارة الحاكم وأن يبدأ بالزوج فأقول أشهد بالله, أو أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلت يوقسم اربع ايمنات اربع مرات فانه راى شيئا واكدا ثم يقول في الخامسه بان لعنه الله عليه ان كان يكون. بان لعنه الله عليك ان كان يكون. وعلى القاضي ان يوقف انه الامر او القاضي او اوكي يوقفه ان يقول قف اتق الله عذاب الاخره اشد من عذاب الدنيا عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره ويقول له إنها موجبه يعني هذه خلاص انتهت هذه موجب انها موجبه لو تتراجع الان تفوز إن كنت كاذبا ثم تأتي الزوجات هتقسم أيمان أربعة أيضا أن تقول أنا أشهد بالله لقد كذب علي فيما يعلمها فيه نعم بالزنة ثم تقول وغضب الله عليها إن كان من الصادقين فأتى لعنه وقيل يأتى لعنه عند المنبر وتغريضا لليمين ولابد من الوعد عند الخامسة له ولها فأعد حتى أنه في قصة هذا المويل أقسم الأيمان وحتى لما قال الله من السلام في اليمين الخامس فهي أقسم الأيمان الأربعة وقال اتق الله عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة وهي يعني مالك بعض المي فطمع فيها لكنها قالت لا أفضح قومي سائر اليوم أقسامة الأمين الخامس خطر عنها عذاب وتفرقها ومن ذلك هو أن اللعان يفرق يفرق بينهما القادي لأن اللعان أصلا يفرق لا يحتاج إلى الطلاق والتفريق البنونها تكون بينها كبر بينهما بينها كبر على الإنسان قال لا سبيل لك عليها وكيف يردها لا سبيل لك عليها هذا قول مالك والشكري وقال أحمد لا جزء لعان بين الحر والأمن وطبعا كما قلنا اللعان عام وهذا قول أحمد وقول مالك والشافعي بأن اللعان عام عام في راجل المرأة وأيضا وأيضا في الحر والعبد وإن كان يقول على العجل والمرأة الحر والعبد وأما ابو فقال قال لا يجوز العام بين الحر والأمان ولا بين العبد والحر ولا بين الذنين وإن كان أحدهم الذنين أيضا لا يجوز العام وهذا حقا في خطأ لأن الآية عامة والذين يرمون أزواجهم, أزواجهم من الكتاب الزوجة الزوجة والكتاب الكتابية أيضا تنزل تحت قولي والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ا الى انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات كما قلنا وقرئت اربع شهادات بالله انه من الصادقين والفرقه تقع باللعن بينهما والفرقه تكون ابديه اللعان هنا يكون التحريم به تحريما مؤبدا حتى لو أجذب الملاعن نفسه لا يرجع عليه انتهى المسألة فراص الفراش نفسه ما استقر بهذا وأن التفرقة والبينونة باللعان أبديا قال أبيه عمر وعلي وابن سعود وانا أحمد غير رواية ثان أست... اجتمعاني بعد التجذيب قول أبي حنيفة إذا سطع أمي النبي قال لا سبيل لك عليها لا سبيل لك عليها في قوله ولم يكن لهم شهاده الا انفسهم جاءت قناه المتوكل بالتاء لم تكن لهم شهاده شهاده لم تكن لهم وفي شهاده الا انفسهم ما في قوله شهاده شهادات تاخذنا قولهات اربعه واربعه بقوله ايضا الخامسه الخامسه على الرفع الخامسه رفعه الله هي طرق قراء حفص عن حفص عن عاصل نصبا حمله على نص اربع شهادات قال أن عليه لعنه, أن لعنة الله عليه وقال الخامسه اللعنه الله عليه ان كان من الكاذبين اللعن هنا والطرد برحمه الله لا نافع ولا انه اتى امرا لكن خوفي عليه في لانه فراشه والتلوث في, الفراش في الفراشي في فراشه زيد واصب الله عليه ان كان من الكاذبين فادعوا على العذاب اشد اربعه شهاد بالله انه من الكاذبين ميدن هنا يستحق لها إن كان كاذبا وهذا أيضا فيها ما فيها من بيان الكبيرة التي وقع فيها لا سيمنه يعني رام امرأته وعرضه ولوت فراشه وهذه مسألة ليست بالهيئة عند الله ليست المسألة هذه هيئة عند الله جلال فعلا وقال ويادر عن العزالة من تشتر أربعة شهرين بالله إنه أول من الكاذبين والخامسة غضب الله عليها إن كان من الصالفين هنا قال فيها غضب الله عليها غضب الله عليها وفيها جلالة وقضي حديداً على أن الأمر عليها أشد وأنكى لذلك عبر بالغضب لأن الغضب لعنة وزيادة الغضب لعنة وزيادة وأدروا عنها العذاب قرر هنا العذاب هو الحد وهذا ظهر وخيل الحبس فقل العرب الصحيح أنه يدرع, يدرع عنها الحد الذي هو الرجم إلى الموت في تشتري حياتها لكنها يعني قد, قد لا تستطيع أن تنجو في والله ولله يعني الأمر من قبل أو من بعد قالت سعيرات قالت والخامس فان الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ولولا فضله علي عليكم ورحمته ولولا فضله عليكم من شتره ورحمته وإمهاركم وأيضا عرض التوبة عليكم كل ذلك من فضل الله عزوجل فضل الله عليكم اول فضل وفضل الإسلام والآخر ورحمة الله عزوجل فعلا بكم ويعلم بأنفسكم يعلم ما أنتم فيه الله عزوجل فعلا يغفر لكل من استغسر ويتوب على كل من تاب وأيضا برحمة الله عليكم ستركم وامهلكم ومال وجعل اللعان عزوجل ورحمة حتى حتى يكون الستر حتى يكون البعد عن هذه المسائل طال ولولا فضله عليكم ورحمته وستره ونعمته وقال بعض العلماء جواب لولا غير موجود مطروق والمعنى لولا ذلك لانالكم العذاب الأليم أو المعنى ولولا فضله عليكم ورحمته لبجل الكاذب من الصادق وقيم عليه الحد لكن جعل الأمر خفيا ولعله أيضا من لم يصر الحد, الحد ويعني قد نال غضب الله أو نال لعبة الله فيتوب توبة نصوحا فإن من تاب تاب الله عليه والقرآن مليء بالآيات التي تأمر بالتوبة قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المعلمة وليقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال من تاب تاب الله عليه وأيضا فجأت الرؤية الكثيرة لحص بالتوبة والاستغفار الرب الأباد سبحانه وجل جل في علامه قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأضاف الرحمة له وهي عامة شاملة وهي عامة شاملة وين كان كما قلنا بينه وبين اصفاد المركاز القضيه عرف يعرف, يعرف عندها الفراسه والنبي والسلام قال انظروا فين جاء اخذ الساقين اعدا اعرج العينين او احشل العينين فهو الشريك المساحمان ان هو رمى وجاء على, على على الوصف المذموم لكن قال المشاء لولا ان بينه وبين كتاب لولا لو كتاب الله تعالى لكان بينه وبين شيء لولا البينها كان بين وبينها شام قال أولو لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم شوف قالوا أن الله تواب فعال سيرت مضلع المعنى أنه يتوب على كل من تابه يتوب على كل من تابه والذات عند نصوصه قال قال انا قال الله تعالى انا ما عبدي ما, ما كلام تحرك بشفتاه فاندغام بنفسي في نفسي اذا ذكرته في نفسي اندغام في ما اندغام في ما ينقير منه من قال قال وانت قرب الى شبر ان تقربت الي زراعه تقربت الي زراعه انت قربت الي يمشي اتيته هروله وان اتاني يمشي وهذه زياده دلاله واضحه في أن المساله دائره على التوبه فان المساله دائره على على التوبه وان حتى مهما على الذنوب وبلغت عن السماء تاب الله عليه لأن من عاد من عاد تاب الله عليه فان الله جل وعلا هو أبو الرحيم وان الله يحب ذلك من عباده وان الله يقبل عباد التوبه وهو ارحم بهم من انفسهم ما دام أمر على التبحيد فهو أقرب إلى الله جل فعلية كما قال الإيمان الشحيح يعني ألقى الله بكل ذا من الشرك أرحم عليه يعني هو يعلم أن النجاة وأيضا الاستقرار في الجنات ما يكون إلا بالتبحيد فالشرك مهرك فمن أشرك بالله شركا فإنه لا أخرج من نار إن الله لا يغفر أشرك بها من دون ذلك لمن يشاء قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم الله تعالى من, من حكمة الله جل في أولاه أن شرع لكم هذه الشرعة وأن, وأن الله جل في جعل الحدود وأن الله جل في أولاه جعل الأمر على, على اليقين في هذه المسائل مسائل الأعراض وحافظ عليها بالتجديد في الأحكام فيها فإنها لا تقبل إلا ببينة كشمس النهار وأيضا حد الحدود من الحكم. الله رب قال الله تعالى قد ولكم في قصاص حيات و للالبا و مستر ابي الابواب انه يقال بان الذي تظلم زوجته او دون ااتي بالبينه فانه عليه ان ياتي باربعه شهود والا فحد في, في ظهره والا في المنعنه هذه معناها أن مساله جلت المساله ليست بالهينه فاي واحد يتكلم في عرض أحد ان لم ياتي بالشهود والبينات فانه فسق وفسق لا يسمع له يحد او يعذر في هذا في أبا في أبا. لذلك لما جلد عمر لا لا أبا بكر قال له طب شهادتك شهادت. قال طب أقبل شهادتك فأب عليه فمن حكمة الله وضع شيء فيما وضعه من حكمة الله فيما فرض من الحلود قالوا أن الله تواب حكيم نظره بهذه الايه نعم والفوائد المستنبطه انت اكل اعراض كبيره من الكباب انت اكل اعراض من الكباب ساعة هذه الشريعة إن أغلقت بابا فتحت أبوابا قال ولم يكن لهم شهداء لنفسهم فشهادت تحديم أربع شهادات تشريع العام حتى يضرأ الحد عن صاحبه إمهال الكفرة من حكمة الله جل في عده إمهال الكفرة من حكمة الله جل في علا الحمد لله لو فيها السئلة في الضرب تنتقل إلى لكن كله تنقيص من القدر خصر هو كبير من الكبائر إذا استطال به المرض الفرق بين الغيبة والجهتان في هذا الباب وقال إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته يعني وقعت في الكبيرة وقعت في الكبيرة فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما قلت فقد بهدته لو أقرأ و أفترأ هل يسقط عنه الحد؟ لا يقام عليه الحد بل لو تاب يقام عليه الحد ما دام قد طلب به صاحبه و رفع الولي الأمر هل يجوز زيادة بعد الزيادات في حد القطر؟ لا يجوز بحل الأحوال لا يجوز الزيادة في ذلك وإن كان بعض الألماء التسامح في مساءة التعزيل في هذا الباب إردافاً وهذا لا يجوز بحل الأحوال يجده ثمانية جلبة فقط هل يشهدوا مجتمعين ام لا يشترط ذلك يشهد مجتمعين لكن يشترط الجميع أن يشهدوا انهم وجدوا رجلا رجلا على امراه وجدوا هذا انك يقولون كالمروط في المحل لا بد ان يكون بهذا الوصف الدقيق والا يحدث الجلد على من لم يقل هذا الوصف بل على الجميع يعني هو لو لم تتكامل الشهادة بهذا الوصف معهم يجردونها جميعا إلا الأخير الذي لم يصف الوصف هذا لأنه لم يقلص هذا يجب أن يقلص فراغاً كما دينتوا لك ساليفاً لو قد الرجل النصبانية تحت, تحت تحت مسلم هل علي الحد؟ الاتروجة الى الخلافة من العلماء في حس هل يشتغط الاسلام في الاحصان الاسلام أم لا من قال انه يشتغط الاسلام قال لا حد عليه والمن قال ان لا يشتغط الاسلام فالحد عليه كانت تعريب لعائل لا علي الحد التعريب ليس علي الحد لكن هذا كبير من الكباب عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم هل الملعنة عدة؟ الملعنة عدة؟ طبعا اي عدة لنصلاق وتكون بلينون كبرى هنا الملعنة تكون عليها العدة عدة المطلقة المطلقة ثلاثة ثلاثة قروب هل استشارة واجبة مستحبة؟ مستحبة نعم نعم ضرب حدود بشوات نعم ولذلك يعني كما تقول تاجي الوقرار كما قال, قال قال ما أقيم حد ببينة قط ما في صعب جدا أربعة يصفون هذا الوقف الدقيق ويقولون هذا في داك أبدا صعب جدا وهذا طبعا كل هذا احتراز من أجل أعراضه الله علي منحكي اليوم نحاول كان أن الكلام على السبق والرمي لسي أما أنه هناك بعض الصور صور معاصلة نأتي بها في هذا الباب حتى ننتهي من السبق والرمي اليوم إن شاء الله نحاول قادم كم ننتهي حتى ندخل على حيات الموات وإن دخلنا على حيات المواد بخير لنا الكلام على اللقطة وما زلت أكلف عجائي لسلفي يعني أن تنتهد همته وأنه جمع كل, كل المعاملات من كتاب المهذب ويضعه كما كما أحسن إلينا وإلى الجميع بكل كتاب موضوع في التليجرام رجاء أن يفعل ذلك انا أنا أرجوه يعني. فأنا لأن هذا فيه إن شاء الله يكون فيه النفع لنا ولغايدنا بإذن الله ونسأل الله أن تكون صدقة جالية حقا والمسألة دائرة على أن ما كان الذي دامه وما كان غايد لا انقاطعه انتصل فأرجو اجتهاده في ذلك أرجو ذلك